قِيِّمَ الْيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِلَّدٌ هُوَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ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 بَنَ عَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ الدَّاثِرِينَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزْءٌ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أَوَالْفِتْيَةُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تُمْمَنَّهُمْ مِنْهُمْ مَنْ ما بعثناهم لنغل ما أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم مهدا وربنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إلها لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قونا تقدوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف أنشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاووا عن كهفهم ذات اليمين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 مشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا بَلْ يَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ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 فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من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 ولا تطع من أقبل قلبه عن ذكرنا واتبعه واو وكان أمه فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فَلْيَكُفُ إِنَّ أَعْدَدَنَا لِبُرْعَالِ مِنَ نَارٍ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَانِثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوَدُودَ سَشْرَهُ وَسَاءَت مُرْتَبَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّ نات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار حللون في آمِن أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا قضاء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 منه شيئا، وفجرنا خلاله ما نهرا، وكان له ثمن، فقال لصاحبه وهو يحاوهو: أنا أكثر منك مالا، وأعز نفراء. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيده به أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رد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 ان يخيرا من جننتك والموسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او نصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عوشها وهي خاوية على عوشها ويقول يا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدود بئس للظالمين بدلا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 وَالْقِيعُوا هَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن أظلم بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نُصْبَأ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 قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا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 ثم طلق حتى إذا لقي أغلام فقتله قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد هيت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب لي قد بلغت من لدني عذرا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا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 وأما الجدّاع فكان له لا مينيتي مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا.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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغوب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن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 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فمَسَطَعُ أَن يَضْهَرُهُ وَمَسَطَعُ لَهُ نَقْبَةٌ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمول في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 اننا اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا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 نموا بما كفوا وتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قاليدنا فيها لا يبغون عنها حي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 بل يعمل غملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا